Then we will follow them, the others. Likewise, we will do to the transgressors. And they will enter إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعمل قادرين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتها أحياء أو أمواتا؟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 كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلو يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويلو يومئذ للمكذبين فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ